السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله شركاء شركاء شركاء شركاء شركاء شركاء شركاء شركاء شركاء شركاء شركاء شركاء نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بإسنادكم المتصل إلى العلامة الإيجية علي رحمة الله قال في كتابه جميع البين في تفسير القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه أي تعاملتم بمعاملات مؤجلة فاكتبوها قال ابن عباس رضي الله عنهما انزلت في السلف حرم الله الربا وأباح السلف وهذا أمر إرشاء وهذا أمر إرشاد لا أمر إيجاب وعن كثير وعن كثير من السلف أن الأمر للوجوب ولكن نسخ بقوله فإن أمن بعضكم بعضا البقرة نعم. أقرأ. الشاشر عشي نعم. أقول ولما أمر بالصدق وترك الربا يحصل بينه تنقيس الماء نبع على طريق حلال فيه تنمية الماء وأكده في كيفية حفظه أمر فيه بعدة أواخر فقال يا أيها الذين آمنوا الآية من الوجيد واليتب بينكم كاتب بالعدل وبالسويه لا يزيد ولا ينقص. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله أي لا يأبى أن ينفع الناس بكتابته كما نفعه الله بتعليمها أو مثل ما, عل ما علمه من كتابة الوثائق قال عطاء مجاهد واجب على الكاتب أن يكتب فليكتب أمر أو أمر بها بعد النهي يعله هكذا أمر بها بعد النهي عن, عن الاباء تأكيدا قيل جاز أن يتعلق ان يتعلق كما علمه الله به فالنهي مطلق والأمر مقيد والجمل الذي عليه الحق الإملال والإملاء واحد أي والجمل للمدين على على الكاتب ما في ذمته من الدين واليتق الله ربهم ولا يبخس منه شيئا أمر بأن يقر بمبلغ المال من غير نقصان فإن كان الذي عليه الحق تفيه محجورا عليه بتبثير ونحوه أو ضعيفا صبيا أو مجنونا أو لا يستطيع أن يمله هو بخرص أو جهل باللغة، فالجمل الوليه قرص بخرص أو جهل بخرص او جهل باللغة، فالجمل الوليه الذي يلي أمره من وكيل أو أو قسيم أو مترجم. وبالعدل بالعدل بالصدق واستشهدوا شهيديني اطلبوا شهيديني أن يشهدوا على الدين من رجالكم رجال المسلمين أو رجال الرجال المسلمين فإن لم يكونا أي إن لم يكونا شهيدان رجلين فرجل وامرأةان أي فالمستشهد رجل ومرأتان وهذا مخصوص بالأموال عند الشافعي وبما عدى الحدود والقصاص عند أبي حنيفة ممن ترضون من الشهداء لعلمكم بعدالتهم أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى أي إن نسيت إحدى المرأتين الشهادة ذكرتها الأخرى فهو علة اعتبار العدد والعلة في الحقيقة ولما كان الضلال سببا له نجلما من نزل منزلته ولا يبكات ولا يأبش الشهداء وإذا ما دعوا لأداء الشهادة وعند بعض وعند بعض معناه إذا دعوا للتحمل وحين إذ تسميتهم شهداء باعتبار المشارفة أو المشارفة باعتبار المشارفة باعتبار المشارفة وما زائد ومنه علم أن تحم أن تحمل الشهادة فرض كفالة نعم. قال الحاشية الأولى كقادة الربيع بن أنس لو أذكر منه وقال قال الحاشية الثانية إذا دولا التحمل قال رواه ابن عباس الحسن البصري أن عامد أو عامد في الأداء وتحمل قيل في الأداء واجمل في تحمل ندب نعم. ولا تسأم أن تكتبوا ألا تمل ولا تمنعكم المللات أن تكتبوا الحق. صغيرا أو كبيرا قليلا كان حقا كثيرا إلى أجله إلى وقت حلوله نعم قال أولا أي أن تكتب الصغير أو الكبير منضمن منتعيا إلى وقت حلوله يعني كما يكتب الصدين يكتب الأجل ايضا انتهى من الوجيز. ذلكم إشارة إلى أن تكتبوا نعم كل ذلك اقصط عند الله أعدل وأقوم للشهادة أثبت أثبت لها هكذا للشهادة أثبت لها أثبت وأقوم للشهادة أثبت لها وهما مبنيان من أقصط وأقام على هذا على هذا مذهب السبوي نعم يقول مبنيان من اقصط يقول يعني اقصته من المزيد لقاصة الزيادة في عدل إن الله يحب المقصطين لا من المجرد لأن معنى الزيادة في القاصة والجائر الجائر وهو الجائر وعما القاصطون فكانوا جهنم حاطبا وكذلك أقوم أشد ألا ترتابوا أي أقرب في ألا تشكو لأن ترجعوا بعد شك في كتاباتكم إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها استثناء من الأمر بالكتابة وإدارتها بينهم وإدارتها بينهم تعاطيهم إياها يدا بيد ومن قرأ تجارة بالرفع فعنده كان تام أو, أو تديرونها خبر كان نعم وأشهد إذا تبايعتم مطلقا مؤجلا أو معجلا وهذا الأمر محمول على الندب عند الشعبي والحسن للوجود ولكن نسخ نعم ولا يضر كاتب ولا شهيد نهي عن الضرار بهما هذا مثل ولا مثل مثل, مثل أن, يكلف أن يكلف ترك حاجاتهم ومهامهم ولا يعطى جعل الكاتب وعلى هذا يضار مبني للمفعول أو معناه نهيهما عن الضرار بزيادة ونقصان وتحريف وتحريف وتغيير فعلى هذا يكون مبنيا مبني للفاعل نعم. تقول نعم ولا ولا يحطى جعل نعم نعم. وإن لم تفعلوا ما نهيتهم عنه وان تفعلوا استغفر الله وان تفعلوا ما نهيتم عنه فانه فسوق بكم اي لاحق لازم بكم واتقوا الله في مخالفه أمره ويعلمكم الله احكامه وشرائعه والله بكل شيء عليم تكرار للفظ الله في الجمل الثلاثه لاستقلال لاستقلال كل منها ولأنه أدخل في التعظيم. أدخلوا, أدخلوا. أدخلوا؟ أدخلوا في التعظيم. ولأنه أدخل في التعظيم. أقرب نعم طيب. أقرب إلى تعظيم الله. وإن كنتم على سفر أي مسافرين ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم فرهاً ما قبضة ألف. أين بدل الكتابة؟ رهان مقبول في يد صاحب الحق وعند بعض الصالحين أن الرهن لا يجوز إلا في السفر والحديث يرد. نعم. الله وسلم المدينة من يهودين على ثلاثين من شعير ذكرا منهم. نعم. فإن أمن بعضكم بعضا بعض الدائنين بعض المديونين. فَلْيُؤَدِّ الذي الذيت من امانته سمى الدين امانه عَلَيْهِ عليه بترك بترك الارتهان منه نعم. وليتق الله ربه في الخيانة ولا تكتم الشهادة ومن يتمها فإنه آثم قلبه قلبه فاعل آثم أو مبتدى وآثم خبر والجملة خبر إن وإسناده إليه للمبالغة كقوله هذا أو كقوله هذا مما عرفه قلبي ولأن يظن أنه من آثام اللسان بل من آثام القلب الذي الذي هو أشرف الأعضاء قال ابن عباس رضي الله عنهما كتمانهما من أكبر الكبائر والله بما تعملون عليم تهديد ووعيد نعم الثامن الثاني يقول أخوة ابن جرير بسالة صحيحة السيد بن سيابي أنه بلغوا أنه أحدث القرآن بالعرش آية التهين قال آخر القرآن عهد من العرش آيات الدين وآيات الربه آيات الدين يعني يعني آخر آيات يعني آيات الدين وانتهى من وجوه سبع. قال لله ما في السماء وأنت وما في الأرض خلقا وملكا نعم. أي ولما كانت هذه سورة مشتملة على تكاليف كثيرة سورة جارية بدين مدنية وقبلية وعتداء مدنية وعملات نسأل سب خدمها بهديه فقال لله ما في السماء وأنت وما في الأرض من تبدو وان ما في انفسكم او تخفوه ما خطر ببالكم من السوء نعم مرض ابو فسيده ما عزم ليس في وسعه وفي تفسير بذلك وفي تفسير ذلك من يحاسبكم به الله في لما نجد غمة الصحابه فقالوا هلكنا فقلوبنا ليست بأيدينا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا واطعنا فقالوها فنزلت آمن الرسول إلى عليها ما اكتسبت فنسختها وتجاوز لهم عن حديث النفس وصرح بنسخها أكثر السلف وبعضهم صرحوا بعدم نسخها وقالوا يخبرهم الله يوم القيامة بما اخفى في بما أخفوا في انفسهم فيغفر للمؤمنين ويؤاخذ أهل, أهل الشك والنفاق فمعنى المحاسبه الاخبار وعن عائشه رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين سالت عن آية هذه معاتبة الله معاتبة الله العبد بما يصيب يصيبه الله من حمى والنكبه حتى البض البضاعة يضع يضعها في يد قميصه فيفق فيفقدها فيفزع لها حتى أن المؤمن لا يخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير فعلى هذا المحاسبة المؤاخذه لكن المحاسبة إما في الدنيا وإما في الآخرة. نعم. يقول هو مصره أحمد المستجع الأميرات روار الأم وحمد أبن أيضا خالي مصر في إبان الحشية الثانية صرح بنسخها أكثر صلف يقول وصحت اللوية عن علي وابن المسعود وغيرهم ذكر حشية ثالثة عن عيشته حليل صحيحة قال الواتحة قال فلغفر لمن يشاء هنا ثلاث حواشي، فيغفر لمن يشاء مغفرته ويعذ من يشاء تعذيبه والله على كل شيء قدير من محاسبة وغيرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون وجه نزول الآية قد ذكرناه وهو أنهم قالوا سمعنا وعطعنا لا كما قال أهل الكتاب سمعنا وعصينا البقرة قوله والمؤمنون عطف على الرسول كل من الرسول والمؤمنين آمن بالله من الرسول والمؤمنين آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله يقولون لا نفرق بين أحد من رسوله في الإيمان بهم ولا نقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض النساء وقالوا سمعنا قول, سمعنا قول الله وأطعنا أمره نسأل أو نسالوا او اغفر هكذا وفرانك ربنا وإليك المصير المرجع بعد الموت لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما يسعه ما يسعه قدرته هكذا ما ما يسعه قدرته كيف يقرأ يعني؟ يعني قدرتها ويتسع يعني مش يعني. فيه فيه. آه. ما يسعه قدرتها ويتسع يعني شط يعني في ما قدرتها ويتسع طوقها لا ما لا يملك دفعه ما لا يملك دفعه من وسوسة النفس وحديثها نعم لا يكلف نفسه يقول لما أخبر صلوا على عقائدي متضرمين في المساجد حيث بيان من رضاؤه استأنف استأنف بخير, بخير بخبر معه أن سبحانه الله يكلف عباده من أفعال قرباء فالجوارح إلا بما هو وسع المكلف لا يكلف الآية بما وسع المكلف نعم. لها ما كسبت من خير وعليها ما كسبت من شر ولما كان الشر من تشبيه من مما تشتهيه النفس وهي أجد وأعمل فيه جعلت لذلك مكتسبة فيه بخلاف الخير فإنها لما كانت لم تكن فيه كذلك وصفت بما ليس فيه الاعتمال فقال كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا سألوا الله التجاوز عنهما فأجاب ففي الحديث وضع عن أمة الخطا والنسيان ومدعونا هيني اذ بهما فيمكن ان يكون لإدامة الوعد تلوى يجعلنا ممن من له التجاوز عن نعم ربنا تاخذنا ان في فالحشاء يقول قيل اقطع ونسينو قلما اقطع ونسينو قلما اقطع ونسينو قصير سابقاً، فالمراد من الدعاء عدم أخذت به. وذكر من الحشية الثالثة يقول سأل الله تجاوز يعني يقول حشية ودعاءنا بعد وضع خطأ نسيان عنا، فأك الدعاء البال دعاء بتفريط أو أفعال تفضي خطأ أو نسيان أو الغرض من الدعاء تذكر الفضل تذكر تذكر الفضل بالعفو عنهما والتزلف بين أيدي من الرجيز. نعم. قال. ربنا نعم. وفي مسلم. ربنا ولا تحمل علينا إصر تكاليف شاقة تأصر صاحبه تحبسه في مكانه وإن أطقناها كما حملته على الذين من قبلنا. مثل الذي أو مثل الذي حملته، مثل الذي حملته إياهم، فيكون الصفة إصراً و التكاليف الشاقة وما أصابهم من ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به من المصائب والتشديدها هنا, هنا لتعديته لمفعول مفعول ثانٍ. عنا أمح عنا ذنوبنا واغفر لنا واسر لنا عيوبنا وارحمنا في الدنيا فلا توقعنا في ذنب آخر. أن بعض السلف المذم محتاج لثلاث أشياء. أن يغفر الله عنه، يستره عن عباده فلا يفضحه، وأن يأصله فلا يوقعه في نظيره منه. الله أنت مولانا ولينا وناصرونا. فانصرنا عن القوم الكافرين في الحديث في آخر كل دعوة من هذه الدعوات قال الله تعالى فعلت ونعم وفي الحديث فضلنا على الناس بثلاث هكذا فضلنا فضلنا فضلنا, فضلنا, فضلنا على الناس بثلاث وتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من بيت تحت العرش لم يعطها أحد قبلي ولم يعطها أحد بعد والحمد لله حق حمده. أقول في آخر كل دعوة ظاهر أن الدعاء عليه السلام بهذه الدعوة كونت رأته بهذه الآية. محتوى يكون فدعاء بها فنزلت الآية حكاية. ذكر الحاشية الثالثة يقول حديث في في مسلسل أوضي الصلاة الخمس أوضي خواتيمه. ثم في البكرة. البقرة لبلل شاء نقرأ منه الحاشية الرابعة بين لما فيه من الخير والتواب أحسن الله وليكن بارك الله فيكم الكرام وجزاكم الله كل خير نقف هنا بإذن الله تعالى وقد انتهينا من سورة البقرة بحمد الله تبارك وتعالى نستكمل القراءة بإذن الله تعالى في يوم غد إلى ذلك الحين نستذكركم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدقيقة دقيقة دقيقة أنت نسينا الإجازة. إخنا بارك الله فيكم نستجيزكم بما قرأنا. قبلنا وتشرفنا شيخنا بارك الله فيكم شيخنا قد انتهينا من سورة البقرة بإذن الله غدا نبدأ من سورة آل عمران بارك الله فيكم وكتب الله أجركم وسعيكم وحفظكم الله تعالى من كل سوء مكروه تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم نستودكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب اخواني ان شاء الله غدا نلتقيكم إلى ذلك الحين استودعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته